الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 சீன்